وهدنه غير مؤقته يراها ولي الامر ثم هو ولي الامر ينظر بعد ذلك قطعها وعدم قطعها كما قال ابن القيم رحمه الله وشركه شهابا جميل جماعه شارعيه وحنابله وغيرهم قال اخرون لا تكون هدنه الى اكثر ولي في اي جانب مو ولينام ابو محمد ديالنا نتوما غاديين ولينا واحد النوب ولينا جابوا مسلمين كتقيلا يلا نفتحها الشراء مسلمين هذا كفوي انا بوقتك موتر هذه هذا ديال القهوه ما لنا لي يردها لي الله عليه كانت هذه المعاهده هذا السلام ماش لا إذا كانت إذا أمر إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا جدي الله إن شاء الله أن تقوى الأمة إذا جدي هاجي لا منها لا سيكون عندنا وثيقة فينا نهضر موقع نهضر بسمنا الله وعلى وإن مدخن ونثاهم بجيهم على سوق إنه وعلى له من رسول الله عندما نهاجع مدينة الله نذكى نبدأ لها نهضر وجعل لهم, لهم شيخ أكثر الخطباء المشهورين والذي عندهم صراحة وعندهم حماس الإسلام مثل القطان والعادة والزنداني يحذرون وكثير كثير غيرهم يحذرون ما شفت جماعة إسلامية ولا العالم إسلام خاطئ إلا يحذر من اليهود والصحناء منهم في عند التمحيص في الأمر أنه في نظرة منشية وتقدير اليهود ما عندهم خبر ما عندهم خبر الله ما عندهم خبر ماذا من هكذا إذا في الصحناء لهم على طريقة ان على المسلمين لكن الشام بس الصلح الذي الذي على المسلمين ينصر يا شو أشباه م? لكن إذا كنت سلطوهم معهم يحقين جمع المسلمين ويمكن من عبادة الله وحده وآداء الحقوق التي عليهم ويدفع شر يهود عنهم يحقهم ولدهم بق إذا يفتح الله المسلمين الجهاد يجعل الجهاد يمنجوا ليه معكم ما بينكم لا كذا وكذا, وكذا ونسلمكم ولا الجزية مثل ما فعل الله